متي هل دريتي باننا نصل ولا بعد المهي مري ملنا يا حبيبة غيرك من يحوط حياضك من يموت لاجدك من يطير لموته كل خب مشرك شوقه الحميم المختزل للجهاد ولم يزل باحثا عن سفلي دجر حكيم الله وكبار يضمد جرحك هجروا من تراب الدانهم طاردوا بشبابهم مزقت اجسادهم كل ذام اجلكي امتي ها همو ابناؤك في وجوه عيداتك قد ضال عندهم بض شن عدو ودبابك بعد المهين من